117. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 118. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 119. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالُوا مَا لَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُونَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فضل بل نظنكم قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَمَن يَعْتَدِ عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ لَنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنَّ 119. ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون 110. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تذري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 112. الله أعلم بما في أنفسهم 113. إني إذا لمن الظالمين 114. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جدالنا فأتنا بما تعدنا 119. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردتم 117. أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 118. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء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 124. إِن إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 125. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.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 وما آمن معه إلا قليل